يوم مويا يوم مهات الرشاشي طلبة لجن من الصبح ماشي يوم مويا يوم مهات الرشاشي طلبة لجن من الصبح ماشي قالت اللي مصوب على لحراشي قلت لها مصوب أنصر هالدينا يوم مويا يوم مهات الرشاشي طلبة لجن من الصبح ماشي قالت لي مصوب على لحراسي قلت له مصوب انصر هدينا يما ويا يمه هات الرصاصي حبي للباغى لا تخ العاصي يمّو يا يما ويا يمه هات الرصاصي حبي للباغى لا تخ العاصي ولضرب يا يمه ضرب الجنصي رسول يا يمه مالونا راسو يا يما مالو يونا يما ويا يما على احراشي قلت له مصوب انصر هدينا يما ويا يمه هات قالت لي مصوب على الحراشي قلت لها مصوب أنصر الدينات يوم ما ويا يوم محل لك تيوشة على ظهر المسلم بدل الخرطوشة يوم ما ويا يوم محل لك تيوشة على ظهر المسلم بدل الخرطوشة قالت لي يوم لا تعمل تيوشة قلت لها عامله الدائم الله قلت لها يا عامل والدائما الله يمي يا يمه التي الرشاشي طلبة اللجن من الصبح ماشي قالت لي مصوف على نحراشي قلت له مصوف انصرها الدينة يمي يا يمه هات الرشاشي طلبة اللجن من الصبح ماشي قالت لي مصوف على نحراشي قلت انا هم صوب انصر هدينا ويما ويا يمه لا تقولوا لولادي يرزقهما الله بعد ما ماتي يما ويا يمه لا تقولوا لولادي يرزقهما الله بعد ما ماتي <تصفيق> لا تقولي ام زوجتك بتنادي الحوري في الجنه لاجل الشهيدي الحور في الجنه لاجل الشهيده يمّا ويا يمّة هات الرشاشي طلبة الجنّة من الصّوب ماشي قالت ل Peh على الحراشي قلت لهم مصوب أنصرها الدينة يمّة ويا يمّة هات الرشاشي طلبة جنّة من الصبح ماشي قالت ل Peh على الحراشي قلت قلت لهم صوبا انصر الدين